وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَادِقٌ لِّمَا فِيهِ مِن رَّبِّكَ ۖ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِهِمْ الْمُؤْمِنِينَ ۚ هُوَ كِتَابُ فَلَا تَكُن فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون